أن يعمل وقدر في السرد وعملوا صالحة إني بما تعملون بصير ولسلي ما نري حضورها شهر ورواحها شهر وأسلا له عين القط ومن الجن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 سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلك إلا كافٍ إلا كافٍ الناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وما أرسلنا في قضية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين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 التي تقربكم عندنا زرفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون